اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ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 بأن ربك أوقعها يومئذ يصدر الناس أشتاء يومئذ يصدر الناس أشتاء يروى أعمالهم أمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شر يره والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا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 كما القع القعة مطارةُ وَما أذ الكم القع يوم يك سُك الفَاج مَبل الفون يوم يك سُك الفاج المَد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّاهُ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ مَنْ خَفَّ أمه هاوية وما أدراك ما هي نار نار نار حامية ألهاكم التكار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 انَّ يَوْمَئِذٍ لَّلْمُتَّقِينَ مَأْوَاهُمْ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر إ الذيينَ آمن إَِّ بذينَ آمن وَمِ الصَّالِح إِ الذيَّينَ آمَنوا وَمِن الصَّالحاتِ, الصالحات وَتَوَ ويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا, كلا لينبذن في الحقمة وما أدره وَما دكَ الحط نار الله ن الله الموق التي تَّع على الأثيد وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعِذَّدَهِ <تصفيق> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ <تصفيق> كلا, كَلَّا لَنْ مُبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ د إههم مؤصَاد في عَد مُمَدد الله